أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم حاميم تنذيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا من لقوم تنذيل فصلت يعلمون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 فقدر فيها اقواتا في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين ف ق ض ا ه ن سبع س م ا ك ا ت في ي و م ي ن و أ و ح ى ف ي كل ه ذات مضمون اجتماعي ل ز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 ت ز م و ر ب ت إن الذي أ س و ا ه النابلسي م الموتى ح ي إ ى كل ء قدير إن ا للعلوم ذ ي ي ن ن في آ ا ت ن ا ل ا يخفون س ل ي ن ا ف م ن ي ل النار ق ى في خيوذ أمين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 فضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يشاءم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوسهم قنوطا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 فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه واذا مشته الشر فذو دعاء عريض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 اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد الا انه م في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط